بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدة لا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجو الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون قُل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم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 وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمَنَا ۚ خَرِبِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هم مِنْهَا يَرْكُضُونَ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 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لوردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.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 وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء ثقفا محفوظا وهم عناياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر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 لو يعلموا الذين كفروا لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون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 أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعناها عليهم العمر أ يرون أن نات لربنا قصها من طرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا ان مساتهم نفحه من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا ان كنا ظالمين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 لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ مِنَ اللَّاعِبِينَ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين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 قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا آمين فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ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 قالوا حرقوه وأنصرو آله تكمو إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم وأرادوا به كيدًا فجعلناه ملخسرين. ونجئناه ولوط إلى الأرض التي بارتنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافله وكلنا جعلنا صالحين وجعلناهم أهمتين يهدون بأمرنا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 انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخل الله في رحمتنا انه من الصالحين ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم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 وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وقل لنا تينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكننا بكل شيء عالمين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 كُلُم مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ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 فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين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 وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ نِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وحرام على قرية نهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حدب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 لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده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 وما أرسلك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلَا ذَنْتُمْ عَلَى ثَوَابٍ وَإِنَّ دَرِيْءَ قَرِيبٌ بَعِيدٌ مَا تُعَدُّونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ دَرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ لَّاحِقُونَ ۚ قُلِ ٱرْحُبُوا بِٱلْحَقِّ ۚ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ